قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مَكَانَهُ إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون فلمما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم الم تعلمون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 تأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا. نَك وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 قال بل شولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم هو هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن, وبيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوشُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّ وَحُزْنِي إلَّا الله قَالَ إِنَّمَا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 وشفوا اخي ولا تياسوا ولا تياسوا من روح الله ولا تياسوا من روح الله ان لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون